أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائك ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس لم يكن من الساجدين قال ما مناك ألا تسجد إذ أمورك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن وَلَا ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لا أمل أن أن منكم أجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبهديا لهما ما هوريا عنه من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا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 منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أداءك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرى هم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل أن ولكن لا تعلمون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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْمَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُعْدُوا أَنْتِيكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يلالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلِ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 أدعوا ربكم تضراً وخفيةً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت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 أبلغكم رسالات ربي وأصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر مرضبكم على رجل منكم نيزرك ونتتقون ونتتقو ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه الهودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.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 وأنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا مَعَهُ الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه الناقة الله لكم آية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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقرنا قتواتا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 فأنجيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو نتعدن في ملتنا قالا ولو كنا كارهين قد افتغينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ جَاءَتْكُم رِّسَالَةُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسًا فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِنَّ آلِهَتَهُمْ يَضْرَمُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذوا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 أَوَلَمْ يَحِدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّا نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قَصَصٌ أَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ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 يأتوك بكل ساحر عليم و جاء السحرة في قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المطربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن أنقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى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 وقال الملأ من قوم فرعون أكذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك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 قال عسى ربكم أن يحرك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلف ذعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 لئن كشفت عن الأرض جزلا نؤمن أن لك ولنرصب أن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الأرض جزء إلى أجلهم بارعون إذا هم ينكثون فاتقمنا منهم فأورطناهم في يوم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضافون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان في فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 قالا غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يرجون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم أجلاً جسداً له فوار ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم, لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه خطبانا سفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم والقلء الواح وأخذ برأسي أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمط بي الأعداء فلا تشمط بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب أخيني والياخ وأدخنا في رحمتك وأنت رحم الله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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فارفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تحتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة وقولوا حطته ودخل الباب سجدا وفِي مَنْ أَمْلَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قولا غير الذي غيرَ الَّتِي قِيلَ لَهُمْ فأرسلنا عليهم إجزاً من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم يَوْمَ يوم سبتهم وَيَوْمَ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَنَسُوا مَا ذُكِرَ بِهِ الْجِنَّ الَّذِينَ حَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْدَ بِبَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَلُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ عَبْثًا عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ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 ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وعقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه معا لكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن اَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ دَرَسْنَا لَجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُنُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يرحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 يسألونك عن الساعة أيان برساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها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 فَلَمَّا تَوَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَبْوَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ آتَيْتَنَا صَالِحَةً دَعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ آتَيْتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا الصَّالِحَانِ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ ينصرون.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 إن الشيطان نزغا فاستعد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون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 وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْلِحُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتْقُوا الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُوا وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ